بسم الله الرحمن الرحيم إباجا وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ إذ قضو أيمنهم جنتا تصدوا عن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع هم لا يبغون، وإذا رأيتهم تجبك أجسامكم. وَإ ق تَقهم كأَن النهُم خشبُم مث مد تبون كل صيحة على يجم. لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَهُ الْأُورُسُ فَمَرَأَى إِنْ تَفْهَمُوا تام في لي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَئِنْ زائن السماوات والأرض ولا يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأوز منها العز ذو <تصفيق> القرنين اذكر الله وما تلقى في له لا إلى أجل قريب، فيقول ربي له <تصفيق> وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤْثِرَ اللَّهُ نَفْتًا إِذَا جَاءً جالوها والله قوم بما قدموا